بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بها من بلد وأنسح بها من البلد ووالد ومارند لقد خلقنا الإنسان في الجبد أيحكم أن يقدر عليه أحد يقول أهلت لن يبدأ أليحكم أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ونسانا وشبتين وعديناه النجدين فنختح بالعقبة وما أدراك بالعقبة بس رقبة أو يفعى من فينان فين اصغبة يسينا زا مقربة عرسينا زا مصربة ثم كان من الذين آمنوا وزراقوا بالصف يرى الذين آمنوا المرحلة ان اولئك اصحاب المؤمنين والذين تفكروا باياتنا هم اصحاب المشاء على اليمين ورضيا